117. ومن الناس من يشتري لهوى الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك له مهين 118. وإذا قتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقارا فبشره بعذاب أليم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 117. وقزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين 119. ولقد آتنا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لخمان لابنه وهو لعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان لوالديه حملة أمه وهنا على وهنه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جَهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا قُطْعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إنا إِنَّ إِن تَقُمِ الصَّلَحَةُ حَبَّةِ الخَرْدَلِ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشرك مغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبب عليكم نعما ظاهرة وباطنة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 وإلى الله عاقبة الأمور ومن كَفَرَ فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبيهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن 113. سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد 115. ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر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 113. وسخر الشمس والقمر كل يجري أَجَلٍ أجل مسمى 114. وأن الله بما ذَلِكَ خبير 115. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل 116. وأن الله هو العلي الكبير 117. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله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 خش يَوْم ال لا يَجَز وَالِد عَ وَلَذ وَلا مَْلودُ وَجازٍ عَ وَالد شَيئاء إِ وَدَم الله حَق فَلا تَغُرَّكُم الحَةُ الدُّنيا فَلا تَكُم الحيةُ الدّنياَا وَلاَا يَغكُم بالِل الغَرون إِ